بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ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 في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان 124. من أي شيء خلقه 125. من نطفة خلقه فقدره 126. ثم السبيل يسره 127. ثم أماته فأقبره 128. ثم إذا شاء أنشره 129. كلا لما ما أمره فاليوم 119. انظر الإنسان إلى طعامه أن نصب بن الماء 124. ثم شققنا الأرض شقا 125. فأنبتنا فيها حبا 126. وعنبا وقبا 127. وزيتونا ونخلا 124. فإذا جاءت الصاخة 125. يوم يفر المرء مِنْ أخيه 126. وأمه وأبيه 127. وصاحبته وبنيه 128. لكل مرء منهم يومئذ شأن 118. وجوه يومئذ مسفرة 119. ضاحكة مستبشرة 110. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 112. هم الكفرة الفجرة